بيرتي يا دار ميت بالعلياء فالسند اقوت وطال عليها سالف الأبد وقفت فيها أصيلا كي أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد. إلا الأوارية لايا ما أبينها والنؤيك الحوض بالمظلومة الجلد ردت عليه أقاصيه ولبده ضرب الوليدة بالمسحات في الثدي جلت سبيل أني كان يحدثه ورفعته إلى السجفين فالنطط أضحت خلاء وأضحى أهلها احتملوا أخنى عليها الذي أخنى على لبدي فعد عما ترى إذ لارتجاع له وانمل قتود على عيرانة أجدي مقذوفه بدخيس نحض بازلها له صريف صريف القعو بالمسد كأن رحلي وقد زال النهار بنا يوم الجليل على مستأنس وحد من وحش وجرة موشي أكارعه طاو المصير كسيف الصيقل ين سرت عليه من الجوزاء سارية تزج الشمال عليه جامد البرد فارتاح من صوت كلاب فبات له طوع الشوامت من خوف ومن صرد فبثهن عليه واستمر به صمع الكعوب بريئات من الحرد وكان ضمران منه حيث يوزعه طعن المعارك عند المحجر المجد شك الفريصة بالمدرى فأنفذها شك المبيطر إذ يشفي من العضد كأنه خارجا من جنب صفحته سفود شرب نسوه عند مفتأدي فظل يعجم أعلى الروق منقضضا في حالك اللون صدق غير ذي أود لما رأى واشق أقعص صاحبه ولا سبيل إلى عقل ولا قودي قالت له النفس إني لا أرى طمعا وإن مولاك لم يسلم ولم يصد فتلك تبلغني النعمان إن له فضلا على الناس في الأدنى وفي البعد ولا ارى فاعلا في الناس يشبهه ولا احاشي من الاقوام من احد الا سليمان اذ قال الاله له قم في البريه فحددها عن الفند وخيس الجنه اني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد فمن أطاعك فانفعه بطاعته كما أطاعك وادلله على الرشد ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهى الظلوم ولا تقعد على الضمض إلا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد أعطى لفارهة حلو توابعها من المواهب لا تعطى على مكد الواهب المئة المعكاء زينها سعدان توضح في أوبارها اللبد والساحبات ذيول الريط فنقها برد الهواجر كالغزلان بالجرد والخيل تمزع غربا في أعنتها كالطير تنجو من الشؤبوب ذي البرد والأدمى قد خيست فتلا مرافقها مشدودة برحال الحيرة الجدد أحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام شراع وارد الثمن يحفه جانبانيق وتتبعه مثل الزجاجة لم تكحل من الرمد قالت: ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونصفه فقد فحسبوه فألفوه كما حسبت تسعا وتسعين لم تنقص ولم تزد فكملت مئة فيها حمامتها وأسرعت حسبة في ذلك العدد فلا لعمر الذي مسحت كعبته وما هريق على الأنصاب من جسدي والمؤمن العائذات الطير تمسحها ركبان مكة بين الغيل والسعد. إذن فعاقبني ربي معاقبة قرت بها عين من يأت بالفندي هذا لأبرأ من قول قذفت به طارت نوافذه حرا على كبدي انبئت ان ابا قابوس اوعدني ولا قرار على زئر من الاسد مهلا فداء لك الاقوام كلهم وما أثمر من مال ومن ولدي لا تقذفني بركن لا كفاء له وإن تأثفك الأعداء بالرفد فما الفرات إذا هب الرياح له ترمي أواذيه العبرين بالزباد يمده كل واد مترع لجب فيه ركام من الينبوت والخضض يظل من خوفه الملاح معتصما بالخيزرانة بعد الأين والنجد يوما بأجود منه سيب نافلة ولا يحول عطاء اليوم دون غدي هذا الثناء فإن تسمع به حسنا فلم أعرض أبيت اللعن بالصفد ها إنذي عذرة إلا تكن نفعت فإن صاحبها مشارك النكد